بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم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 إن توبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ, تائبات عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فوساكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما انرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين தும் <muchas> تَنصُحَا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عسى ربكم, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ بِنِيعْمَ لِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إذْ قَالَت رَبِّ بِنِيعْمَ لِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ